114. فستبصر ويبصرون 115. بأيكم المفتون 116. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 117. فلا تطع المكذبين 118. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هَمَّ زِمْ م الشَّائ بَِمِيم مََّ عِلِّ الْخَييرِ مُعْتَدٍ ثِيم أَوْ تُلّ بَعدَذَلِكَ زَنِيم أَنْكَ نَذَمَا لوبَنين إِذَا تُتلَ عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَ سَطير الأوَّلم 113. سنسمه على الخرطوم 114. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 115. ولا يستثنون 116. فطاف عليها طائف من ربك وهم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 112. بل نحن محرومون 113. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 114. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 115. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 117. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 118. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون 119. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 111. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم 112. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم 113. فاجتباه ربه فجعله من